قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أقربكم مني منزلا يوم القيامة احاسنكم أخلاقا في الدنيا حرم على النار كل هَيِّنٍ لين سهل قريب من الناس